لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كأن لم يَسْمَعْهَا كأن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 والسموات بغير عمده ترونها وألقى في الأرض رواسا تميد بكم وبدث فيها من كل دابة وأنزلنا من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 فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بنا الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك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 تمسك فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامر ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله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 في ذلك لآيات لكل صدّار شكور وإذا عشأهم جم كظل الله مخلصين له الدين فلما نجّهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحد بأياتنا إلا كل ختار